Aguzu bi Allah min rahim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 وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وَإِذْ يعدكم اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وتودون وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دابر الْكَافِرِينَ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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دُبُرَهُ الا متحرفا لقتال او متحيزا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 مؤمنون <معرضون> يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الى تحشرون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 وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وان الله عنده وأن الله عنده أجر عظيم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 وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا, وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فِتْنَةٌ ويكون الدين كله لله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 ونمتم من شيء شَيْءٍ لله لِلَّهِ خُمُسَهُ روسو فان لله همو سوالي روسو لي ولي ذي القربى واليتامى والمساكي لي السبيل إن كنتم إن كنتم آمن وما أَنزَلَ على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أَسْفَلَ منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور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 ارَا انّي ارى ما لا ترون اني اخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم برض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الْمَلَائِكَةُ يضربون وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وَأَنَّ الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم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 يدأ ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين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 بأنهم قوم لا يفقهون الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله ان يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فَأَمْكَنَ منهم والله عليم حكيم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 in EN loer heb